حبيب الله شيخ التفادي قهرت العمر في أحلى معاني وآجعت شبقا للأسل العزم كباحر من زاخر الدلع الفوغاني شدت الظهر إشراقا فتيات فلت باق قلبه من الكيان عليت سراح هل وقد ارخى كل الماضي اباع عمرك ايام الصاعدين لا ويحيى عيشة الحر المهاتي ثواني العمر تنضي دائماته وما العمر سوى تلك الثواني أذى عمرك أيها نفاعة الله ويحيى عيشة الحر ثوالي العمر تمديد عيباته وما العمر سوى تلك الثوالي حبيب آه يا صيحة التفالي طهرت العمر في أحلى معاني وأرجعت سباب العزل غضبه كبحر بحر الآخر بالعنفوان شدت الظهر إصباراً فدياً فلا باك الإبع من الكياني وعلم علي تشرف على وقد أرصاه مخطط ابن ها, ها ها أبعى عمرك أن ينصى عد الله ويحيا عيشة الحر للهارين ثوالي العمر تمضي إذاه بعدين وما العمر سوى الكثاب أبعى عمرك أن تصعد للا ويحيى أي شبك حمر المهاني دواني الأمر تمتيد عن وما سوى شاسي. شاسي. استدعى مرحبا. مرحبا. لك لك على عازمك يا حيث العريم وذكر القوم ببدل وحنان أعدلهم من ذكر يأكل ناجي شيئا بالخيبار وقنع خلاق الحصول فانسرك السيف على الألف والروح خطبنا واصل خيخا من خيط الوديل واشرب حرات الانزم في المنون ارحيا حبيبه للاجيال مكتاب مختزنا كالكنز في فوق السنين ولا تبطي يا اشتد على أزمك يا حتيت العديني وذكر القوم بذكر الحنيني أحد لهم من ذكر يقدم أجد شيئاً من خيضار الوقل عتى نحقيق الحصول تنزل لك السيف على الألف والروح لضا يا رجل حيث شاءك بلح جبل الصبح إجت بلج إجت الخميس النائج خذ ابن واسل خيل من طيب الوتيني وشرب شرطة العزي من كأس الملوني الرخ أيها حبيب ولأجي على مجدا مختزنا كلنا زيف القمط السنين ولا تبق هذه منجيه الجحيم الحامية هطففق هل جهيم ستعيها يا حبي بقولوا بالوايه ما لاكن نور و ابع لا هل هطففق هل جهيم الحاميه وانت أستعيها يا حبيبه قلوب وعية ملأت نورا وإن معانا هكي ما أعطره هنا في الربا وعلى الثرعانا فاجعل كربلا موطنا ولهما هي ظهر لأبدي حصفت بالظلم طفالا فأفق من غفوة خوف واحمل لجسدي عافرا لله قطبانا هم من الدور بيك ذا القتيل انت سحظ ولا لا ذا سيف القضاء <تصفيق> الذي يطهر الموت والسحت احي يطهر الموت والسحت هذه توقف فقط جهنم الحانيه وانفجرت الطقبه بالنا ستعيها يا حادي بقولوا بوعيه ملأت لقيت نورا اضاءنا هل دما اوضرا هنا بين وعلى الخمن حنا فجعلوا كربلا لك موطنا ولهم دكنا اجينا امسكي يا هي ظهر الابدي عصفت الظلم طغانا فافيق عن غفوه وحمل جثدي عافرا لله قدانا هم من يا ذل قديم انت سحمر ولا أنت سيف القضاء اللذين يقهر الموت والبوء استحيل يقهر الموت والبوء هذه الطاقة فقم الجحيم الحاملة وانفجر جدت في ستعيها يا حبيبه قلوب وعية ملأت نورا وإبانا الأن ما أتركه هنا في غير مبارا على أكبر كربلاء لكم موطنا ولهمت فنطور الماء الزافية هي ظهر لأبدي عصفت بالظلم طبانا فأضع بالغروة الخوف وإحمل جسدي عافرا لله قطبا قم على التور بلعد القتيل أنت سحر ولا لليمي سيف القضاء الذي الي يقهر الموت والمستحيل الموت يقهر الموت والمستحيل, يقهر الموت والمستحيل, يقهر الموت والمستحيل